بوك تو تتاليش ثلاثة وأربعون ثلاثة وأربعون توريا كانا في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان توريا كانا أوكاني تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ اوكاني جراف اطسي هنالك الزرافات هنالك الزرافات بحلوك كوتهاي اين الدبابة؟ اين الدباب؟ هاتي كوتهاي اين الفيالة؟ أين الفيالة؟ شاب كتهاي أين الحيات؟ أين الحيات؟ شينغو كتهاي أين الأسود؟ أين الأسود؟ أماركات هي أكتا؟ كاميرات هي معي كاميرات صور معي كاميرا صور আমার কাছে একটা ভিডিও ক্যামেরাও আছে আমি তুই ক্যাঙ্গারু কোথায়? اين الكنغر؟, أين, الكنغر؟ اين وحيد القرن؟ اين وحيد القرن؟ শৌচালয় কোথায়? اين توجد دوره مياه حمام؟ اين توجد دوره المياه؟ <تصفيق> আছে ওখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে উঠ কোথায় গরিলা আর জেবরা কোথায় اين الغوريلاات والحمور الوحشيه اين والحمور الوحشيه النمور والتماسيح النمور والتماسيح